بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن منك قم الليل إلا قليلا نفه أو انقص منه قليلا أوجد عليه ورسل القرآن تغفيلا إنا سنلقي عليك قولا تخيلا إِنَّ نَجْلَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَى إِلَى إِنَّ لَكِ لَمَهَارَةَ صَبَحاً طَوِيلَا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَقَبَّلْ بِوَسِيلَا يَسُدُّونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهُمْ يَجُرُّونَ هَجْرَ الدَّلِيلِ وَظَنُّوا وَالمُكَذِّبِينَ أُولَ النِّعْمَةِ وَمَهَلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أليماً يوم ترجل الأرض والجبال وكانت الجبال كتباً لهينا. إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم. رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى كفرعون رسولاً. فَأَصَابِ الرَّوْضَ صُولَتَ أَحْزَنَ وَأَصْلَوَ وَدِينَ فَكَيْفَ تَكْتُونَ إِلَّكَ فَعْصُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْجِدَانَ شِبَابَ السَّمَاءُ نَطْقُرٌ بِكَانَ وَعْدُهُ لَكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هَـذَا أما شاء استخذ إلى رب سدينا إن ربك أعلم أنك تقوم أدنا من سل سيل الليل ونساه وسلسه وقامت من الذين ماه والله يقدر الليل والنها. عَلِمَ أَن لَّن تُصَدِّقُوهُ فَكَذَّبَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا يَسَّرَهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَقُولُ مِنْكُمْ مَّن ضَلَّ وَآخَرُونَ يَضِلُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن تَصְدِيَّةِ اللَّهِ وآخرون يضربون في الأرض يبتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا